إن الذين يغضون اصواتهم عند درس الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء حجرات اكثرهم لا يعقلون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 والله عَم حَكيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِ المُؤمنِنينَ قُتَّتَنوا فَأَصْلِحُ بَينَهُماَا فإن بَغَتْ إحْدَهُماَا على الأُخرى فَقاتنَّ تَبغ حََّ تَفِي أَ إلىلَ أَممررِ الله